بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت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 كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم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 قد راك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم لله